وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفواها إِلَّا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ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 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار اتيكن بها تكذبون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم